وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ لِعَذَابِ السَّعِيرِ يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم من تراب فانا خلقناكم من تراب ثم من وَطَفَةثَُّ منِن عَلَقَة سَُّ مِ مُبضوَةُ وَُ خَقةم وَغَيْرِ مُخَقَة مِن بَلَ لَك وَنُقغُوا فيِي الأحَ مِمَا نشَ أإلَ أَجَ انو خرجكم طفلا ثم تبنوه واشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يود الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وَتَرَ الْ الأرضضهَا مِدَةً فَإذاَا أَن زَلنَا عَلَيهَا المَاأَ تَزَّت وَرَبَت وَأَل بَتَتِْ كلُلِّ زَوج بَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَّههُ وَ الحَقُّ وَأَنْ وَالَّهُ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 وَمِنَ ومن الناس من يعبد الله على حرف 112. فإن أصابه خير نطمأن به 113. وإن أصابته فتنة انقلب على وليه 114. خسرت دنيا والآخرة 115. ذلك هو 119. مَا لَا يَضْرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الظَّلَالُ الْبَعِيدُ 110. يَدْعُو لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيدُ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن يَوْمَ نَصْرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يذهبن مَا 119. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد 110. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعين والنصارى والمجوس والذين أشركوا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 11. وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابِ 12. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِبٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء 124. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من يُصَبُّ يصب من فوق رؤوسهم الحميلون مَا فِي به ما في بطونهم والجنود 126. كلُلَّمَا أَرَدُ أَْ يَخْرجُ مِنهَا مِنْ غَم مِنْ أعيدُ فِيهَا وَذُوقُ عَذاَابَ الْ الحَرم يَقَقَ إِ اللهَّهَا يُذِخِر ال الذيينَ آمَنُوا عملِلُوا الصَّالِحَاتِ جََّاتِ تَجرِْي مِن تَ تحتِْهَ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 الذيذينَ كَفَ وَيَصُدُّونَ عَن سَبيل اللههِ وَالْمَسْجِحَرَامِ ال الذي جَعَلهُ لِ النَّاسِ سَو فِيهِ وَالب وَمَّ يُرِ فيِيهِ بِإِحَادِ بِظُلمِ نُذِقُهُ مِن عذاَابٍ أَلي وَإِذبَْوأْن لذَرهِي مَ مَكَانَبَيتِ أَلَّ تُشرِك في شيءَيْْأَ وَطَهِر البَْتٍ وَطَهِيد بَيت يَرِ الطَّائِفينَ وَالق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 بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِك وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا نُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجِسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ شُنَفَاءَ اللَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ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 تقوا القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محييها الى البيت العتيق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 119. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناه ينفقون 110. والبدن جعلناها لكم من شعار 119. فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القانع والمعترب كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 11. لن ينال الله الحمها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن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 129. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفر الله الناس بعضا ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيه اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لا عزيز الذين امكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامر وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعد وثم 117. وقوم إبراهيم وقوم لوط 118. وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت الكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير 119. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة هي فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 119. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 7. فإنها لا تعمل أبصار 8. ولكن تعمل قلوب التي في الصدوق 9. ويستعجلونك بالعذاب 10. ويستعجلونك بالعذاب 11. ولن يخلف الله وعده 12. يوما عين رَبك كالف سنه مما تعبدون وكاين من قريه امليت لها وهي ظالمه ثم اخذتها والى المصير قل يا ايها الناس انما 124. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم 125. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وَمَا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي 18. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته مَا فينسق الله ما يلقي الشيطان 20. 1. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 2. لِيَجْعَلَ مَا نُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ 3. وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ 4. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٌ 5. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا العلم أن 119. وأنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتفت لهم قلوبهم 110. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم 111. ولا يزال الذين كفروا في مذية 117. حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم 118. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 111. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ 112. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكَ وَمَن عاقلَ مِثْلَ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَوْمٍ 10. وَنَصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ غَفُورٌ 11. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير 1. ذلك بأن الله هو الحق 2. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 3. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 4. الله هو العلي الكبير 5. تر أن الله أن زل من السماء ان فتصبح الارض مخضره ان الله لطيف خبير في السماوات وما في الارض وان الله له هو الغني الحميد ان الله سخر لكم ما في الارض والفلك تجري في البحر بمره والفلك تجري في البحر بمره ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه ان الله بالناس لراوف رحيم 118. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور 119. لكل أمة جعلنا من سكنهم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 هِمَ لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانُهُ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ 1. يكادون يسلون بالذين يتلون عليهم آياتنا 2. قل أفأنبئكم بشر من ذلك 3. أن يروعدها الله الذين كفروا وبئس المصير 4. يا أيها الناس 124. فاستمعوا له 125. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له 126. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف 124. ما قدر الله حق قدره 125. إن الله لقول عزيز 126. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس 127. إن الله سميع بصير 111. مَا بَيْنَ بين أيديهم وما خلفهم 112. وإلى الله ترجع الأمور 113. يا أيها الذين آمنوا اكعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا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 11. وتكونوا شهداء على الناس 12. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 13. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم